في اسلامنا راسخ ولكن ليس ل ل م ت ا ج ر ة س أ ت ح د ث عن س ل ع ة ح ق ي ق ي ة س أ ت ح د ث عن كنوزنا وجواهرنا سأتحدث من خلال هذه المساحة لامس المجتمع في أعماقه اريد عابد دواخله من اعماقه مصل ان خلال اصل كل مصل وكل هذه في في أ ر ي د أ ن أ ت ح د ث عن ق ي م ة من قيمنا ا ل ع ظ ي م ة يحتاجها الكبير قبل الصغير وتلازم الغني والفقير والرجل و ا ل م ر أ ة والتاجر والسائق و ا ل م ز ا ر ع والحاكمه والعامله والمستخدم له سأتحدث عن العملة المشتركة المتداولة بيننا والحياة بغيرها كالحة عن العملة بيننا بغيرها والمجتمع بدونها غ ا ب ة س أ ت ح د ث عن حسن الخلق الذي اعتبره سلم الفضائل نعم إ ذ ا كنتم قد مللتم من مقدمتي ف إ ن ي اقول ذلك ل أ ن حسن الخلق هو الترياق المضاد لكل ر ز ي ل ة و هو صمام ا ل أ م ا ن ل أ د ا ء الحقوق والواجبات إ ن ه يمس أ ن و ا ع التعامل بين الناس ولذلك ينبغي أ و ل ا أ ن أ ع ط ي عنه ف ك ر ة ماذا أ ع ن ي بحسن الخلق أ ع ن ي أ ن يكون الواحد منا لين الجانب وطلق الوجه وطيب ا ل ك ل م ة وعظيم المحيه أ ن يكون سهلا مع كل الناس أ ن يكون متواضعا أ ن يكون لفظه وكلامه سليما معافى من ا ل أ ذ ى و ا ل س خ ر ي ة و ا ل إ ز د ر ا ء ل ل آ خ ر ي ن لو تحدثنا عن فضل حسن الخلق سنتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أ ك م ل المؤمنين إ ي م ا ن ا أ ح س ن ه م خلقا والحديث عند الترمذي عند سنتحدث عن أ ن ا زعيم بيت في أ ع ل ى ا ل ج ن ة لمن حسن خلقه والحديث عند أ ب ي داود س أ ت ح د ث عن قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن المؤمن ليدرك بحسن خلقه د ر ج ة الصائم القائم سبحان الله نعم سئل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن ا م ر أ ة تصوم النهار وتقوم ا ل ل ي ل ة وتؤذي جيرانها قال هي في النار نعم لأن حسن الخلق من الكمال ولا يكون الا من الكمل س أ ت ح د ث في فضل حسن الخلق عن حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن من أ ق ر ب ك م مني مجلسا يوم ا ل ق ي ا م ة أ ح ا س ن ك م اخلاقا وعن قوله لما سئل أكثر ما يدخل يبغد الفاحش البذيء وهذا عكس حسن الخلق حسن الخلق والنبل اختصره بعض العلماء بعض قالوا في خصلتين ا ل ع ف ة عما في ايدي الناس والتجاوز عنهم يا السلام هذا هو حسن الخلق الذي هو سلم الفضائل هو العفة عما في أيدي الناس هذا والله العفة عما ايدي الناس الخلق في من حسن الخلق و أ ن تتجاوز عما في أ ي د ي ه م وهذا والله هو عين حسن الخلق وكان علي رضي الله عنه يقول حسن الخلق كف ا ل أ ذ ى وبذل الندى واحتمال ا ل أ ذ ى ا ل أ ذ ى تكفه عن ا ل آ خ ر ي ن و إ ذ ا وقع عليك تحتمله ولا تتضجر ولا تخرج من طورك يا يا السلام الندى بذل السلام وأنت بذل بعض الناس يقول لك معبرا عن ضيق خلقه يقول لك يا اخي ما تكفيل معانا وانا اخلاجهن ا وياشره ن خ ت زول نخرته ا ويأشل ل ن وانا والاخلاق ما عارف ما مارقة النخر لكن كأنها ولا في هي بين العلاقة الطرف زول ضيق وزهجان و ق ا ف ل ة معاه ومكشل و ش ه لا يحسن ا ل خ ط ا ب لا يحسن الستقبل ا ا لا يحسن ا ل ر د ي ا أ خ يطول في السلام ع ل ي هولك أ ه ل ا أ ه ل ا يا أخي ي خ د ر السلام و ا ش ك ل لحسن د ح س ر السلام و ا ش ك ل واحد تجي ماشي علي مما شوفك ي كشر و ش بس م ش أ ن ت ي ع ن ي أ ج ز و ر بس ت ج يا كشر و ش يا أ خ يا ل ح ا ص ل ش ن و طيب س أ ت ح د ث عن بعض صور حسن الخلق أ و ل ه ا التحلي بالفضائل لا يكون الواحد منا سواء كان رجلا أ و ا م ر أ ة لا يكون من أ ه ل حسن الخلق ما لم يتحلى بالفضائل كلها يتحلى الإحسان الحلم الكرم الجود الشجاعة الإحسان, البر بها ا ل أ ن ا ت التأني حب الخيل للناس ا ل إ ح س ا ن أ ن يتحلى بجميع المكارم والفضائل و أ ن ا س أ س أ ل ك سؤال لو أ ن ك خجرت بين موقفين أ ي المواقف ستختار ما ستختاره ينبغي أ ن تعمل به قال لك واحد كريم واحد بخيل أ ن ت بتقول يا تون أ ح س ن بتقول الكريم لكن بعض الناس يختار هذا ولا يمتثله نمر التحلي ث ن ن ي ا عن ا ل ر ز ا ئ ل وذلك ب م ج ا ن ب ة القبائح اي حاجه شينا ابعد منا ا اي حاجة شينا الكلام الكعب اياكم ويعتذر منه. القبيح العبارة منه اللذب النابئة كل شي قبيح شيء ث ث لتكون من اهل حسن الخلق لا بد من الاحسان الدائم يعني تكون دائما محسن هل يحسن مرات ومرات ما يحسن هذا لا يعتبر محسن لا يكون الاحسان احسانا الا اذا كان الاحسان دائما الاحسان الدائم رابعا ط ل ا ق ة ا ل و ت ي هذا والله من حسن الخلق تبسمك في و ت ي اخيك صدقه أ ن يكون طريق الوجه خامسا حسن اللفظ وقول للناس حسنا سادسا لن تكون حسن الخلق حتى تنسى أ م ر ا ن في حاجتين ما تتذكر النهائي إ ح س ا ن ك للناس و أ ذ ي ت ه م لك إ ح س ا ن ك ما تتراو و أ ذ ي ت ه ما م ك ت ر ا ه ا اذا نسيت الاثنين ديال انت بتكون في ق م ة ا ل أ خ ل ا ق ا ل ع ا ل ي ة لكن ل ل أ س ف د ي ل ا ث ن ي ن ما بتنسوا ال انت أ ح س ن ت ل ي بتكون مذكره تماما وممكن في ش ك ل تقول ل يا اخي انا ما, أورد أديتك ما وقفت معاك أ ن ا ما عملت لك ده اسم ه المن اسم ه المن المنان وكذلك أ ذ ي ه الخلق إ ل ي ك من الناس من لا ينسى من النوع الحقود حقود يعني شنو يعني بيحمل أ ذ ى السنين ولا ينسى ا يقول لك إنت قبل عشر سنه قلت لي كذا كذا يا سلام إ ن الذي بيني وبين بني أ ب ي وبين بني عمي لمختلف جده إ ن قدحوا لينار حرب بزندهم قدحت لهم في كل م ك ر م ة زنداء إ ن أ ك ل و ا ل ح م وفرت لحومهم و إ ن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا ولا أ ح م ل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد أ ن س ى اذى الناس لتكون من أ ح س ن الناس أ خ ل ا ق ا الحسن ا بن علي جاءه رجل و أ س ا ء اليه حسن علي دمنه؟ هو ابن من؟ هو ابن فاطمة رضي الله عنها ابن ابن فاطمة من؟ رضي وابن علي ا بن ابي طالب جده رسول الله رسول رب العالمين ر ح م ة الله للناس اجمعين واحد اساؤوا ل ح س ن قال له اما انت فلم تترك لي شيئا والله يعلم اكثر من الذي قلته والسلام اخذ ادب كيف يا اخي ذا ادب د عجيب د ا ادب عجيب يا اخي يا اخي واحد تلقاوه راكب ر ب ع يخشى ة ي واحد غلط في أ س ط ب يخشي ج ي ا من شارع غلط غلط ط ب عنده لكن يقوم يسيئو تسيئو مرات يكون الجزاز مرفوع وما يسمعك ومرات تسيئو يسمعك تاني ما حتلاقو ك الا إ يوم ا ل ق ي ا م ة ر أ ي ك شنو أ م كتال لا يمكن بيت بك لا بيت عيدز أ م كتال كان لا يمكن م ا ت ع ر ف و ولا ي ع ر ف ك و تلاقو ت ا تاني يوم ا ل ق ي ا م ة ليه ياخي تسيئو يا أ خ ي لو أ س ا ؤ ك طعم ل ش ر ي ك ه عمر بن عبد العزيز كان حاكما ف أ س ا ء إ ل ي ه أ ح د فتململ ما قدر ينتقم منه قال لي يا أ خ ي ا ل أ م ر بيدك كلم ناس ا ل ش ر ط ة يحبسوه قال لهم ك ل م ة ع ج ي ب ة التقي ملجم ع ا ر ف ي ن انا شنو التقي ملجم التقي ملجم معناها لا يستطيع أ ن يفعل كل ما يريد هنالك شرع يحكمه و أ خ ل ا ق تضبطه وقيم تصونه لا يفعل ما يريد إ ن م ا هو خاضع ل أ م ر الشرع حتى ولو خالف ذلك هواه طيب مطهرة جايل في كيف والدين نكسب أنا أسأل الأخلاق أخلاق أولها إن ثانيها السؤال ختام الحلقة كيف نكسب الأخلاق الفاضلة إن الفضائل أخلاق مطهرة العقل أولها والدين والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والصبر سابعها والبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها والنفس تعلم أ ن ي لا أ ص د ق ه ا ولست أ ر ش د إ ل ا حين أ ع ص ي ه ا والنفس تعلم من عيني محدثها إ ن كان يبغضها أ و ممن يعاديها يا, يا أخي. كلام جميل أول شيء الإيمان السلام كلام أول مصدر الاخلاق أ خ ل ق الفاضلة ا ل أ ا ل ف ا ض ل ة ا ل إ ي م ا ن مصدرها إ ن من أ ك م ل المؤمنين إ ي م ا ن ا أ ح س ن ه م أ خ ل ا ق ا لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه م ا يحب نفسه اذن ا ل إ ي م ا ن هو الذي يفجر هذه ا ل م س أ ل ة من عرف الله وعظمه وعرف حقه أ د ى حقوق ا ل آ خ ر ي ن والدعاء سببها ه ا الأخلاق الفاضلة الدعاء ل سبب、لها. اللهم ه د ي ن ي ل أ ح س ن ا ل أ خ ل ا ق ف إ ن ه لا يهدي ل أ ح س ن ه ا إ ل ا أ ن ت واصرف عني سيئ ا ل أ خ ل ا ق اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ا ل م ج ا ه د ة طريقها تجاهد نفسك تمرن نفسك كيف واحد أ س ا ء ك وانت قاعد ترد عليه خلي لله بس عشان تتعلم ا ل أ خ ل ا ق اتعلم في أ و ل ا د ك في زوجتك رابعا م ص ا ح ب ة أ ص ح ا ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة سبيل ل ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة و ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة والشمائل ا ل م ح م د ي ة أ س ا س ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة ويعتبر من مصادر الاخلاق أ خ ل ق قرأ من المصطفى عليه الصلاة والسلام تعلم سيرة أ عليه الصلاة ا ل الفاضلة نهاية إشارات ألقاكم قادمة الله الذي لا تدع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بذلك وصلت إلى حلقة على أمل حلقة عليكم في ورحمة أكون أن بكم أستودعكم وذيعه قد تدع